فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فض الله وبتغو من فض الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأو تجارة أو لهوى إليها